الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم, يقدم لكم, هذه, المادة يقدم لكم هذه الماده الحمد ل رب رسول وأصحابه العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين على وعلى آله وأصحابه أجمعين تحدثنا في الدرس الماضي من كتاب مدارج السالكين بين منازل إ ي ا ك نعبد و إ ي ا ك نستعين عن م ن ز ل ة التذكر وذلك باعتبار أ ن التذكر آ ل ة المؤمن فالتذكر ليس معنى من المعاني كالتوبه أ و ا ل خ ش ي ة أ و ا ل إ خ ل ا ص إ ن م ا التذكر هو استحضار كل هذه المعاني و ل ت ذ ك ر ك آ ل ة و أ د ا ه من ا ل أ د و ا ت مقدمات فوقها وهي ا ل ف ك ر ة التفكر يعني التذكر يوجد ويحضر ا ل ف ك ر ة إ ل ى القلب والذهن والفكره التي نود أ ن نستحضرها إ ل ى أ ذ ه ا ن ن ا هي ف ك ر ة ا ل آ خ ر ة والفكر في ا ل ج ن ة و م ع ر ف ة الله تعالى مما يؤدي إ ل ى عمل صالح هذه خ ل ا ص ة هذه ا ل م س أ ل ة لكن التذكر والتفكر له عقبات تمنع المسلم من ان يتذكر أ ن ت تمر ب آ ي ا ت ك ث ي ر ة وكل آ ي ة مررت بها ج د ي ر ة ب ا ل ت أ م ل والوقوف عندها فمن ذلك و ك أ ي من آ ي ه في السماوات و ا ل أ ر ض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما تغني ا ل آ ي ا ت والنذر عن قوم لا يؤمنون قل انظروا ماذا في السماوات و ا ل أ ر ض هذا يعني أ ن المؤمن ينظر بعينه ولكنه لا يتفكر بقلبه و إ ن ه ا لا تعمى ا ل أ ب ص ا ر ولكن تعمى القلوب التي في الصدور أ ن ت قد ترى الشيء ببصرك ولكن لا تنفذ إ ل ى المعاني فتدرك من خلال آ ي ا ت الله ا ل م ب ث و ث ة على صفحات الكون لا تقودك, ولا ولا ولا تقودك هذه ا ل م س أ ل ة إ ل ى إ ي م ا ن بالله عميق أ ن الله خلق و ب ر أ وفلق وصنع و أ ب د ع وصور و أ و ج د كل هذه أ ن ت لا تتفكر أ و لا تتذكر هذه المعاني في كل ل ح ظ ة يعني أ ن ت حضورك وتذكرك لمعاني ل ا ل إ ي م ا ن و أ ن ت في المسجد و أ ن ت في درس و أ ن ت في ا ل ص ل ا ة يختلف و أ ن ت في العمل في ا ل أ س و ا ق في الدنيا وهكذا في محل ع ر س في بيدك ب ع د ت ن س و قليل من يتذكر إ ل ا من رحم الله فما هي عقبات التذكر والتفكر يعد ابن القيم رحمه الله ا ل ع ق ب ة ا ل أ و ل ى و ا ل أ خ ي ر ة كل العقبات د ا ئ ر ة على اتباع الهوى اتباع الهوى الذي يطمس نور العقل والذي يعمي ب ص ي ر ة القلب فيريك القبيح حسن والحسن قبيح ا ل ب ص ي ر ة م ه م ة جدا ا ل ب ص ي ر ة تحت المؤمن ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به و ب ص ي ر ة بين الحق والباطل فبعض الناس يرى الباطل حقا وبعض الناس يرى الحق باطلا وهذا انتكاس في ا ل ف ط ر ة عياذا بالله طيب لكن الهوى ضرب من ضروب ا ل ش ه و ة والفرق بين ا ل ش ه و ة وبين الهوى أ ن الهوى يشمل ا ل أ ف ك ا ر والمعتقدات والهوى يصيب النفوس والملذات ا ل ش ه و ة دائما في ا ل أ ك ل والشراب والنساء وكذا الهوى بكؤسة ذلك في الافكار والمناهج يتخذ منهجا غير منهج ا ل إ س ل ا م أ ن ت ترى ذو الخويصره ا ل ت ي م ي كما في البخاري ي أ ت ي فيجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم ب ا ل ج ع ر ا ن ة بعد فتح م ك ة أ ت ى هذا الرجل وقال اعدل يا محمد أ د ى الناس م ئ ت ي ن وناس ا د ا و مائه ب ي فهم في ناس ما د ا و ا نهايه ئ و أ ب و سفيان ا د ا و مائتين و أ س ل م له شهد ولكن عنده فهم فذو ا ل خ و ي ص ر قال اعدل يا محمد ف إ ن ك لم تعدل ثم أ ق س م بالله قائلا والله هذه ق س م ة ما أ ر ي د بها وجه الله حلف قال لي والله دي ما إنت اريد ب ه وجه الله فقال صلى الله, صلى الله عليه وسلم و ي ح ك م ن يعدل الام اعدل أ ن ا أ ل ا ت أ م ن و ن ن ي و أ ن ا أ م ي ن من في السماء إ ذ ا كان الجروج بجامل فيها طيب كلام الله بجامل فيه ليه؟ ما ادش و ا د ي ك م ش ي ء من الشينزه ء الله ا د ي كل م ك ليه وذو الخويصره بعد أ ن قال هذا الكلام وقف يصلي ص ل ا ة ط و ي ل ة جدا قال صلى الله عليه وسلم سيخرج من ضيضي هذا أ ق و ا م يقرؤون ا ل ق ر آ ن لا يتجاوز تراقيهم يحقر أ ح د ك م صلاته إ ل ى صلاتهم إلى وصيامه الى صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من ا ل ر م ي ة لئن أ د ر ق ت ه م لاقتلنهم قتلعات شر قتلى تحت أ د ي م السماء كلاب أ ه ل النار ما صلاته ما م في زول في ا ل أ م م صليه الخوارج انا ل زي م يصلون ص ل ا ة ياخي أ قليل ذو الخويصره تيمي أ و ل ح ا ج ة ا ل س ن ة ا ل ج ل ا ب ي ة تكون ق ص ي ر ة ذا جلابته في ا ل ر ق ب ة في ا ل ر ق ب ة فوق الليل في ا ل ر ق ب ة هنا فوق يعني م ط ب ق ا ل س ن ة وما يحترم صاحب ا ل س ن ة ديال لابد في ا ل ر ك ب ة في عينه أ م ث ا ل ركب المعز من البكاء والخشيه ة شو د ده شديد كيف؟ بيبكي العينين الخويسة طيب العينين وصلى وصفه مزودة صلى خلاص غائر العينين. ده ده غائر العينين. يعني مزودة من ربنا خوف في ربنا النار فترة يعني من يمشي、النام. وليس النار ساكت كلابه للنار ع ي و ن د ا خ ل ا ل جوه من البكاء غائر العينين ناتئ ا ل ج ب ه ة ع ب ا د ة ث ق ي ل ة لكن هذه ا ل ع ب ا د ة معها أ ه و ا ء ولدت في نفسه إ ح س ا س بالتعالي تجاه ا ل آ خ ر ي ن ف أ ص ب ح ينظر إ ل ى الناس بعين الاحتقار ولو كان نبيا من ا ل أ ن ب ي ا ء بل ولو كان سيد المرسلين وحبيب رب العالمين وجد ا ل ص ح ا ب ة يقول الكلام ب اجتهاد منك أ م ن ز ل أ ن ز ل ك الله إ ي ا ه أ م هو الحرب والخدعه ة والمكيدة و ي ف هذا يجي ط والمكيده يحليب في الجرعة شوف وده نوع ن الناس فيه بس فلان حاجة. يقول فلان ما نافع هذين حاجة ما والله الناس عمل يقول ل بس فيه ده ه أصطى ن الله ما ا ا لهم ل بيغفر ب ع ة ولدت في نفسي ذ ا الكلام بالنسب الخوارج أصلا خطري جدا لأنهم... انت عارف خلال دل لأنهم شنو خطري الخوارج فهم الدين ما ت ك س ي ر في الدين الخوارج ما فهمين ل أ ن ه لو فهمين بيطبقوا لكن الخوارج ما عندهم أ ي فهم ماسكين ما العصايه من, من نصها دائما الدين و ج و خ ش فوقه بدون فهم أسأكد اي إ ن س ا ن يريد أ ن يستقيم خ ا ص ة من الشباب إ ن لم يستقم على فقه يضل ل أ ن ا ل ح م ا س ة تقوده أ ن يجاوز الحد و أ ن يخرج على الاعتدال وكذلك جعلناكم أ م ة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا والخوارج قصص ع ج ي ب ة جدا أ و ل ح ا ج ة الخوارج دير الرسول قال ف و ش ر و ا قال يقتلون أ ه ل ا ل إ س ل ا م ويتركون أ ه ل ا ل أ و ث ا ن لما أ ت ى م ج م و ع ة من السلف الصالح على ر أ س ه م سعيد بن المسير ج م ع ريب في قوم القوم من الخوارج يعطينا الطريق اي ي س أ ل و ن يقولون مسلم ي م ت ح ن و ا في ا ل إ س ل ا م يقولون ما تقول في أ ب ي بكر عنده ي ابو بكر وعمر عدول ولكن علي وعثمان فسقه و م ع ا و ي ة كافر وهكذا يصنفون و ا ي س أ ل ف إ ذ ا لم يقل بقولهم امتحنوه وقتلوه فواحد السوف وكفين فأدخلوا السوف في الخوارج قتلون طوال جعلوا القوم قوم الناس العلم السعيد قال مثلا ما أنا الطريحي ما انظم انظم السعيدين لما عليهم قال من القوم؟ قال له السعيد المسيد قوم من المشركين قال أغمادها قال ندعون إلى الله نعلمنا الدين بالراحة قال يا أخبا كيدا بنعلمنا الدين بن بالراحة حجيجكم سيد بلد ندعون من معه من من بن قطعين لكن بن له جيل له جيل إلى شير أرب دي احمد علمنا دي دي د المسلمين علمنا المرأة ا ل أ ص قوم من المشركين قام ادخلوا م أ السيوف في اغمادها قوم ا دلليهم أ ل يقول ربكم وان احد من المشركين استجارك فاجرونا ه أ ج ر يعني ا ح م و ن ا قالوا اجرناكم بسمعوا كلام الله طوال يعني ق ا ل له حتى يسمع كلام الله سمعونا كلام الله قلو ا عليهم ق ر آ ن تجيل قال لهم ي ثم أ ب ل غ ه م أ م ن ه رسلون حرس وصلون لحد بيوتهم انا ك ن ش و ن ه ا ل ي ف مع أ ن الخوارج عندهم مع هذه ا ل أ ه و ا ء ده تقولوا تبع الهوى الخوارج عندهم أ ش ي ا ء فيها جلد تعرف الجلد أ و ل ح ا ج ة في الحروب عندهم ش ج ا ع ة م ن ق ط ع ة النظير الخوارج ديك خاضوا معارك ع ج ي ب ة ا م ر أ ت ه م غ ز ا ل ة قادت حربا ضد الحجاج بن يوسف هي ا ل و ح ي د ة التي انتصرت عليهم ودخلت ا ل ك و ف ة بجيوشها بغزالة ك ولما ي س و دخلت ا ل ك و ف ة والحجاج خلا ل خل ا ل ك و ف ة كشطوا لك ب ي ج ي ش بره واحتلت ا ل ك و ف ة ثم دخلت مسجد ا ل ك و ف ة الكبير مصليه وعندها نجر شفناذا و لله إ ذ ا غلبت عن ا ل ح ج ا ج ة أ ن تصلي لله ر ق ع ت ي ن في مسجد الكوفه للقائد ملا فدخلت وصلت ر ق ع ت ي ن في مسجد ا ل ك و ف ة ا ل ر ق ع ة ا ل أ و ل ى ب ص و ر ة ا ل ب ق ر ة و ا ل ث ا ن ي ة ب آ ل عمران ل غ ز ا ل ة والناس ما في مضجرنا الجنود ما في مضجرنا في واحد برضه موقف له قال لك ا ل غزال د م ا غ ت م ر ل ق ا موقفين الناس مربطينهم موقفينهم كدا ف ل ز و د الضيق جدا قال اللهم إ ن غزاله وفت نذرها فلا تغفر لها قال له وفت نذرها لكن ما تغفر لك قال م خ ت ن ا ا ل ح ي ا ذ ا ت وقال شاعرهم م م ا ق ت ا ا ل ح ج ا ج قال له هلا برست إ ل ى غ ز ا ل ة في الضحى بل كان قلبك في ج ن ا ح طائري صدعت غ ز ا ل ة جنده ب ع س ا ك ر ج ع ل ت ك ت ا ئ ب ه ك أ م س ا ل د ا ب ر ي ق ا ل خ ت ع ل م ت ان ت م ت ا ر تتعلمت ان تتعلمت ان تتعلمت ان تتعلمت ان ت ت ع ل م و ان ت ت ع ل م ب ان تتعلمت ان تتعلمت ان تتعلمت ان ت ت ع ل م ان ت ت ع ل ان ت ت ع ل م ان ت ت ع ل م ان ت ت ع ل م ان ت ت ع ل ان ت ت ع ل م ان ت ت ل م ت ان ت ع ل م ت ان تتعلمت ان تتعلمت ان تتعلمت ان ت ت ع ل ك ن ب ع د ذ ل ك ا س ت ع ا د ا ل ح ج ا ج ق و ا ه و ه ز م وبدد ا ل ج ت ان تتتتتتتتتتتتتتتت عندهم ش ج ا ع ة و إ ل ا عبد الرحمن بن م ل ج د الخارجي قتل علي رضي الله عنه لما قتله جاب السيف قال سممت السيف شهرا سمى السيف شلو؟ شهر و ش يخذ سيف في السيف له شوف ا ل إ ج ر ا م ذو بالله شهر كامل ي س ي ف في السيف ثم قال خرجت إ ل ي ه في السابع عشر من رمضان وهو قد خرج وقت السحور إ ل ى المسجد قال ف ك م ن ت له وجاء من قدامه قال ضربته بالسيف ض ر ب ة شجه في ر أ س ه قال لو ضربت بها أ ه ل مصر بلد لماتوا عن اخرهم د ا خ يعني جمع كل قوه وضربه حتى نضح الدم على لحيته وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى إذ ا ن بعث أ ش ق ا ه ا قال أ ش ق ى ا ل أ و ل ي ن قد دار نسالف عقل الناقه و أ ش ق ى ا ل آ خ ر ي ن مخضب لحيتك بالدم يا علي وكان عبد الرحمن بن ملجم بالرغم من أ ن ه مسلم مسلم و ق ل مسلم ا ل ن ا س ما كفر بعدما كفر ل أ ن علي لما س أ ل و ه عن الخوارج اكفار هم قال هم من الكفر فروا أ م ن ا ف ق و ن ه م قال هم من النفاق فروا إ خ و ة لنا بغوا علينا ثم أ ت و ا شوف ا ل أ خ اخواننا ذا وريك المفاهيم المنتكسه الشديد دا مش أ ش ق ى ا ل آ خ ر ي ن لما أ س ر قال ق علي رضي الله عنه إ ن أ ن ا مت فالنفس بالنفس خلاص تختصوا وان أ ن ا حييت ف أ م ر ي معه بعدك أ ع ف منه أ ع ق ب أ ن ت م لا تدخلوا لكن لو أ ن ا مت خلاص فجعلوا يعذبونه هو ساكن فما أ ظ ه ر لهم توجعا ولا ت أ ل م ا اخ ما ق ا ل ع ذ ب و ا عذاب أ خ د م ا قاله ب صامت كده ي ع ي لهم بس ي ع ذ ب ه فلما أ ر ا د و ا أ ن يقطعوا رساله بكى لما س أ ل و ه قال أ خ ش ى أ ن تمر علي ل ح ظ ة و أ ن ا حي لا أ ذ ك ر الله فيها وبعدها ا ش ق منه أ ش ق ا ل آ خ ر ي ن حتى امران بن ا ل ح ط ا ن شاعر الخوارج مدع عبد الرحمن بن ملجم على قتله عليا قائلا يا ض ر ب ة من تقي ما أ ر ا د بها إ ل ا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إ ن ي ل أ ذ ك ر ه يوما ف أ ح س ب ه أ و ف ى ا ل ب ر ي ة عند الله ميزانا قال أ ن اكثر لما عين زوجه من ا ل أ ك ر زيون من ك ا م ه عنده ح س ن ا ت در لكن ح س ن ا ت د ر الله يديه ا بمزالك انت يا مجرم دا عمران بن حطان شاعر الخوارج يا ض ر ب ة من تقي ما أ ر ا د بها إ ل ا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إ ن ي لاذكره يوما فاحسبه أ و ف ى ا ل ب ر ي ة عند الله ا ل ميزانا هذه ا ل أ ه و ا ء هؤلاء لا ينتفعون من التذكر ومن ا ل أ ه و ا ء كل الشهوات ا ل م و ج و د ة ب أ ل و ا ن ه ا وصنوفها من استغرقته ودخل فيها إ ذ ا تذكرته لا يتذكر و إ ذ ا وعظته لا ي ط ع طيب هذه عقبات التذكر كيف نحصل على التذكر يا أخوان يتذكر, يتذكر فكرة, يوجد فكرة إنه إنه كون يتذكر ويحضر عند الفعل هذا هو ت ذ ك ر لما يصدق ما يصدق ا ل ل ي بعد ما شنو يكون تذكر فضلا ا ل ب ي د ف ع ل ت ص د ق شنو تذكر فضل شنو فضائل الصدقه لما يتذكر و ت أ ت ي في ذهنو ا ل ق ي ا م ة و أ ن ه محتاج و م ا ل ق ي ا م ة للحسنات ي ق و م يطلع فالتذكر يحضر شنو ا ل ف ك ر ة ا ل م ط ل و ب ة ولكن ا ل ف ك ر ة مجرد ف ك ر ة لا تنفع إ ل ا إ ذ ا اجتريت ثمرتها فكيف نحصل ونكتني ث م ر ة التفكر ا ل ف ك ر ة ذكر ابن القيم ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء ر ئ ي س ي ة تعين على ش ن و على التذكر وليس مجرد ا ل تذكر إ ن م ا على ث م ر ة و خ ل ا ص ة التذكر يعني تدفع إ ل ى فعل العمل الصالح الذي تذكرته يا أخوانا في الوقت يذكر يتذكر إ ن ه اليتيم انا, أنا وكافل يتيمي كهاتين في ا ل ج ن ة لكن ما بيعمل لكن أ ي زل و ب يتذكر قد يكون ما م ذ ك ر ويقول لا في الخطبه والدرس أ ن ا وكافل يتيمي كهاتين في ا ل ج ن ة طوال يجول ق و م ي بذهنه في من في ا ل أ ي ت ا م في ا ل ح ل ة في أ ه ل ه أ ق ر ب ا ء في, في جيرانه عشان ي ف ر ه ي ق و م طوال يتذكر ويتفكر لكن هذا لا ينفع إ ل ا يعمل شنو أ ي و إذا خ ل يده في جيبه كويس؟ ويطلع طوالي هذه ا ل ث م ر ة ب ج ي ب ه ا كيف هذا الباب خ ل ا ص ة ع ظ ي م ة جدا ب ا ل م ن ا س ب ة هذه النقاط التي نحن بصدد الحديث عنها ا ل ن ق ط ة ا ل أ و ل ى قصر ا ل أ م ل و ا ل ث ا ن ي ة ا ل ت أ م ل في ا ل ق ر آ ن و ا ل ث ا ل ث ة ح ي ا ة القلب باجتناب مفسداته دي الأشياء بيخلزوا شنو افتري ثمرا أي, اي تفكر اخوانا عندنا, عندنا تذكر بعد الدرس اي ذل بعد الدرس يطلع ايمانه ليس كايمان ه قبل شنو قبل الدرس هذا معنى شنو تذكر ولكن استحضار ا ل ف ك ر ة عند فعل العمل الصالح هذا يحتاج الى هذه ا ل ث ل ا ث ة اشياء طيب قصر الامل, قصر الأمل يعني اشنو قصر ا ل أ م ل تعريفه العلم بقرب الرحيل العلم بقرب الرحيل الرحيل من وين من الدنيا طيب هذا يعني أ ن العبد المؤمن لا يؤمل في الدنيا كثيرا ولا يعلق عليها آ م ا ل ا ولا يظن أ ن ه سيعيش كثيرا ف إ ذ ا عاش حياته على أ ن عمره قصير و أ ن أ ج ل ه محدود و أ ن أ ي ا م ه د ا ن ي ة و أ ن ساعاته ق ر ي ب ة استعد ل ل آ خ ر ة وهذه م س أ ل ة م ه م ة شوف ا ل م س أ ل ة م ه م ة كيف ربنا علم الناس هذه ا ل م س أ ل ة لما يتكلم عن الدنيا باعتبارها أ ن ه ا ق ص ي ر ة قال عن ا ل ق ي ا م ة ك أ ن ه م يوم يرونها لم يلبثوا إ ل ا س ا ع ة شنو من نهار أ و ع ش ي ة أ و ك أ ن ه م يوم يورونها لم يلبثوا إ ل ا ع ش ي ة أ و ضحاها كويس أ ف ر أ ي ت إ ن متعناهم سنين شنو ثاني رجاءهم ما كانوا يوعدون يصور لك الدنيا ك أ ن ه ا شنو ق ص ي ر ة هذا اسم قصر شنو قصر ا ل أ م ل قال تعالى قال كم لبثتم في ا ل أ ر ض ع ل ى ا ل سنين قالوا لبثنا يوما أ و بعض يوم ف ا س أ ل العادين قال إ ن لبثتم إ ل ا قليلا لو أ ن ك م كنتم تعلمون هذا يعني أ ن ا ل أ ي ا م مهما طالت والسنين مهما كثرت والعمر مهما امتدت و ا ل أ ي ا م مهما تراكمت فاللقاء قريب إ ن أ ي ر الله لات لذلك يعني ك أ ن ه ي و د أ ن يقول بقاؤكم في الدنيا قليل هذا اسم ه ش ن و قصر ا ل أ م ل طيب إ ذ ا تعامل المؤمن بهذا ا ل إ ح س ا س الراقي مع ا ل آ خ ر ة و ب أ ن الدنيا م ن ق ط ع ة ما من الذي سيفعله سوف يكثر من الطاعات ويترك الحسنات وتلك ث م ر ة ا ل ف ك ر ة والتذكر ج ا ب ت ه ولا ما ج ا ب ت ه قصر الامل جاب التذكر والتفكر و ث م ر ت ه ولا ما جاب كيف جاب إ ذ ا كان العمر قليل ف أ ن ت في سباقي مع ش ن و مع الزمن و أ ن ت محتاج لكل ل ح ظ ة بل ولكل نفس بل جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال ما تحسر أ ه ل ا ل ج ن ة والحديث غريب ك أ ن ا ل ج ن ة ف ي ه اشنو في ح س ر ة مع ن الجنه ما ف ش ن ا ما في حسره لكن ك أ ن ه يقول إ ذ ا تحسروا تحسروا تحسر ا ل ط ا ع ما تحسر أ ه ل ا ل ج ن ة على شيء كتحسرهم على س ا ع ة من الدنيا مرت عليهم ولم يذكروا الله تعالى فيها لما يخشوا ا ل ج ن ة لما يذكروا س ا ع ة مرت في الدنيا ما ذكر الله فيها ي ت أ ل م و ا خلي نذكر الله فيها كانوا في مباح م ا ك ا ن و ا قاعدين بعد العشاء في كاس ا ل أ م م ا ل أ و ر و ب ي ة في واحد من اقربائي يعني لاقاني اليوم ب ع د ي ن قلت له كده حالي كذا قال لي اخي لازم أ ح ض ر الكاس ده قلت له يا أ خ ي أ ن ت و ا لسه في كلامكم ده ممكن يلعب ك و ر ة يا أ خ و ا ن ا في ر ق ب ت ه لكن ما في زول يتفرج أ ن ت بتفرج مالك الزول بتريب عشان يستفيد و ا ل ا س ت ا ن د ا ل زول قوي واللي بيتفرج ده م ا ل ه انت أ ل ع ب قوي نفسك عندك عذر أ م ا م الرب وتقول لي الله المؤمن القوي خير م المؤمن الضعيف المتفرج القوي خير وأحب من المفرج الضعيف المتفرج, ألمتفرج ما عنده أ ي عذر ضيع في زمنه ما في شيء اصلا و خ ا ص ة كان يمشي يخش ا ل ك و ر ة ا ل ك و ر ة إ ذ ا كان ا ل س ا ع ة ا م ا ن ي ه هم يخشون من ا ل س ا ع ة من ا ل س ا ع ة ن ي ه مالك يا زول م ا خ نصيحه ولا ش و ي ت ه ويحرقوها ويحرق يا ناس هذا ي كله يريدون ما عنده حجة يجي ت ف ا ل في ده الحجه يعني يا ي في الميدان نزل م ب امام ي الله ي و ل ل ب ش ولا لالبلعب يلعب يشوف له حاجة تانية أنفع مش إ ج ب ه أ ن ا شاهد ف أ د ا ه ي ق و ل شنو إ ن ه إ خ و ا ن ن ا الناس بيعتبروا ا ل ق ي ا م ة ب ع ي د ة ا ل إ ش ك ا ل كبير جدا لذلك قال تعالى مبينا قصر ا ل أ م ل قال ترونه ب ع ي د ة ويرونه ب ع ي د ة ونراه هليبا كويس وشوف الدنيا دي كلها ربنا وعمر ا ل إ ن س ا ن شبهه ك أ ن ه س ا ع ة من شنو من نهار بلاغ فهل ينذر الى القوم شنو؟ طيب إ ذ ن يا اخوانا ن قصر ا ل أ م ل مهم كان الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يحاول أ ن يزرع في أ ص ح ا ب ه هذه ا ل م س أ ل ه الا يطيل ا ل أ م ل ر أ ى صلى الله عليه وسلم ش م س الشمس قد آ ذ ن ت بالمغيب على رؤوس الجبال يعني الشمس ب فوق الجبل ن ا س ل ا دار دار شنو الغيب دا فقال صلى الله عليه وسلم لم يبق من الدنيا الدنيا لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إ ل ا كما بقي في يومكم هذا فيما مضى منه إخوانا خلقه الآخرى الآخرى رسولنا يوم يومكم والفضل الكلام عشان هذا التقيم قال الدنيا ما الله خلقها يوم مشى منها زي ما زمن من يومكم ده والفضل من من من لهم محي مشى مشى ده ده في زي قريب زي ما فضل مساحه الشمس الغيف يعني احنا كلنا في المساحه دي أخوانا إنتو؟ قال لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إ ل ا ما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه كلام مالو ما واضح جدا يقول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بعثت في نسم ا ل س ا ع ة في نسم في آ خ ر ا ل س ا ع ة يعني قال بعثت والساعه كشنو كهاتين قال عليه الصلاه والسلام الدنيا يوم بعثت في اخر ساعه منها يعني ا ل آ ن يا اخوان الدنيا دي مكانت طويله وعاد وثمود و أ ص ح ا ب الرس وقرونا بين ذلك كثيره نحن ا ل آ ن في آ خ ر شنو في آ خ ر الدنيا هذا كله يولد في نفس المؤمن شنو قصر شنو قصر ا ل أ م ل ي ت ح ر ف نوح عليه السلام عاش في الدنيا أ ل ف ا إ ل ا خمسين عاما بل هذه دعوته لما سئل عن الدنيا قالوا صف لنا الدنيا قال دار لها بابان دخلت من ا ل أ و ل وخرجت من ا ل آ خ ر ولم أ ر شيء الدنيا ذو كلها قال بيت عنده بابين كده أ خ و ا ن ا زوخش من باب الجامع ده و ط و ا ل ي ماشى ما قعد في الجامع م ر ج بالجامع ده بالباب الثاني ن و ف قال الدنيا كلها زي الشغل دي بس ما شاف أ ي ح ا ج ة ونحن نطلع على الدنيا ما شاء الله أ ت ت ه م ر ا ه عجوز في زمنه تبكي قال لها ما يبكيك ا م ر أ ة قالت مات ولدي مات صبيا يافعا لم ير من دنياه شيء قال لها وكم عمره قالت ث ل ا ث م ئ ة عام ل ت عند ش ا ف ع ت ل ت شافع بت. صغير ما شاف أ ي ح ا ج ة من الدنيا يا دوق في ا ل شباب عمرته ه م س ن ة و ل أ ن هذا م و ض ع ضحك للعالم ل ز و ج ه ا ل ب ي ع ر ف الحقائق ضحك ن و ر عليه السلام فاستغربت ا ل م ر أ ة هي تبكي و ح ز ي ن ة وهو يضحك قال لها ضحكت ه ل أ ن نبي في آ خ ر الزمان أ خ ي ا ل أ ن ب ي ا ء إخوات, اخوات مع بعض في الدين اخوان في الدين في اخر الزمان عمره وعمار أ م ت ه لا تتجاوز الستين والسبعين في ذات ض ح ك ت ا تكيف ذات ان ه ه يعني ولد الشافع ا الصغيرون ذا ما تزل في ا ل أ م ة تحصل في ام ت و س ل ت ثم ق ا ل لئن أ د ر ك ت زمانهم لاولدن ساجدا ولاموتن ساجدا لا أ ب ر ح مكاني أ ب د ا سبعين س ن ة تعمل لله حاجة قالت عباده قالت لو ولدوني مما يولدون اكون ساجده لا أبشي س ك امشي ن لا ت السوق لا تمشي تجف في المواصلات لا بس تكون ساجده لله لحد ما تموتيه فماذا نقول نحن أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة طيب قصر ا ل أ م ل يحتاج إ ل ى أ م ر ي ن ا ل أ م ر ا ل أ و ل م ع ر ف ة الدنيا وتقلبها و س ر ع ة انقضائها و م ع ر ف ة ا ل آ خ ر ة وما فيها من البقاء والخلود انت ك ع ر ف ة الدنيا على ح ا ج ت ه و ا ل آ خ ر ه على ح ا ج ت ه تقصر ا ل أ م ل ان شاء الله طيب دي ا ل م س أ ل ة ش ن و ا ل أ و ل ى في ش ن و في ما تجتنى به ثمره ش ن و ا ل ف ك ر ة وما يدفع لفعل العمل الصالح عند تذكره لانه ت ق د تذكر اخوانا ما قلنا و في عقبات بتمنع ا ل إ ن س ا ن منه يتذكر م ن ا ق ل ن ا الهوى ومنا د ر س الى ف ا قلنا النظر ل شنو إ عيوب المذكر زول بتكلم ليك بيوعظك بيذكري ب ي الله وانت ما مقتنع به وتفتش في ع ي و ب وتقول زول ده قبل كده سوى وزول د أنا شفته قبل كده عمل وزول ده قبل كده قال وزول ده كده ما ب ت أ خ ذ منه ع ل م لكن هذه اشكال قلنا لا تتفق إ ل ي ه انتفع بعلمه ولا تنظر إ ل ى عمله طيب ا ل أ م ر الثاني ا ل ت أ م ل في ا ل ق ر آ ن ا ل ت أ م ل في ا ل ق ر آ ن شيء عجيب أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة أ و ل ا ينبغي أ ن تعرف شيء ا ل ت أ م ل في ا ل ق ر آ ن ابتداء يكون بالقلب أ ف ل ا يتدبرون ا ل ق ر آ ن أ م على قلوب أ ق ف ا ل ه ا طيب إ خ و ا ن ن ا ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن لا يوجد شيء في الوجود ولا كلام في ا ل و ر ا ء أ ج ل من كلام الله تعالى وفضل كلام الله على البشر كفضل الله على البشر لا ي و ج د ذكر ولا كلام في الدنيا أ ج ل من كلام الله والريده و ل ل ي ك والليك كلام المعين و ل ل ي ك اشير عليه كويس العرب باع فصاحتهم كلام الله تعالى لا يوجد كلام في الدنيا أ ج ل من كلام الله على ا ل إ ط ل ا ق أ ذ ك ا ر أ ق و ا ل كل حتى ولو دين لن يكون كل ذلك أ ف ض ل من شنو من أفضل كلام الله كلام الله فائدته من ت أ م ل ا ل ق ر آ ن وقراه أ و ل ا ك أ ن م ا تكلم مع الله أ ن ت تتكلم مع ربنا وبالتدبر والترتيل فتل كتاب الله لاسيما في حدث ن الظلم وعن نواهيه كن يا صاحب م زجره والامر منه بلا ترداد فالتزم هو الكتاب الذي من قام يقراه كانما خاطب الرحمن بالكلمه ا ل ق ر آ ن اولا يخبرك عن الماضي ن ويحدثك عن الاحكام وينبهك على ما ينفعك ويعرفك بالله ويتلو عليك صفات الله ق ل د السميع العليم البصير كده ي س أ ل ه كل يوم من في ا ل س م ا و ا ت وارض كل يوم من هو في شان الا له الخلق و ا ل أ م ر كويس يعرفك بالله تعالى ومع ذلك ا ل ق ر آ ن يخبرك عن سته أ ش ي ا ء ض ر و ر ي ة أ و ل ا م ع ر ف ة الله ثانيا م ع ر ف ة الطريق الموصل إ ل ى الله ثالثا ع ا ق ب ة ذلك ب ا ل ك ر ا م ة والجزاء الحسن لمن عرف الله وسار إ ل ي ه وكذلك يعرفك كلام الله تعالى على اشنو ب يعرفك بالشيطان بوريق الشيطان وما يدعو إ ل ي ه الشيطان الشيطان ودعوته ثم طريق الشيطان في الاضلال يا اخوانا الشيطان قاشروا لازينن لهم في الارض ولاغوينهم القران و ا ا ل ش ي ط ق ا لاحتنكن ذريته الا قليله الشيطان قال لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم يعني وراك الشيطان وما يدعو اليه وطريق الشيطان في الاضلال وعاقبه من اتبع الشيطان من المهانه والخسران هذه سته أ م و ر ض ر و ر ي ة يعلمك ا ل ق ر آ ن إ ي ا ه ا مع أ ن ا ل ق ر آ ن ينقلك إ ل ى ا ل أ م م ويعرفك بالله ويخبرك عن ا ل ج ن ة و ا ل آ خ ر ة و ا ل أ ه و ا ل والصراط والحشر والميزان ويعلمك أ ح ك ا م ا تنفعك في دنياك كيف تتعامل مع الناس سبحان الله والله ا ل ق ر آ ن ا ل ق ر آ ن عجيب فلذلك ا ل ق ر آ ن ينتفع به و ب ا ل ق ر آ ن تحيا القلوب وما في ذلك شك إ خ و ا ن ن ا ا ل آل آ ن ا ل أ م ة قل ارتباطها ب ا ل ق ر آ ن إ م ا حفظا واعتناء و إ م ا عملا وتدبرا وتطبيقا وتنزيلا له في أ ر ض الواقع قل الاعتناء ب ا ل ق ر آ ن وكثير من الناس يميل إ ل ى ا ل أ ش ع ا ر والمدائح ف أ ص ب ح ا ل ث ق ا ف ة عامه منتشره بين الناس وقل الاهتمام والاعتناء ب ا ل ق ر آ ن ولن تجد كما أ س ل ف ت لك كلاما في الدنيا أ ج ل من كلام الباري سبحانه ل أ ن الكلام كلامه سبحانه هذا كلام الله هذا كلام الله موجود أ ن ت تمسك بشيء عظيم هو كلام الله ذلك ومن يعظم شعائر الله ف إ ن ه ا من تقوى القلوب طيب الشيء الثالث المهم جدا ي خ و ا ن ا لينتفع بالتذكر ويؤخذ بثمرته لا بد أ ن يحيا القلب أ ن يكون القلب م ح ل ل أ ن أ ي ن يندر التذكر في القلب ي خ و ا ن ا في زول غافل وفي زول يخاف الله أ ص ل ا وقام واحد تكلمنا عن ا ل إ ن ف ا ق البنفق ياتو صاحب شنو القلب الحي وقد تكلمنا عن هذه ا ل م س أ ل ة ت ب ص ر ة وذكرى لكل عبد منيب أ ص ل ا عنده خشوع وعنده إ ن ا ب ة وهذا محلها في القلب لكل عبد منيب ايش كذا إ ن في ذلك ذكرى لمن كان له قلبون وما في ا ن س م ع عنده قلب لكن نتكلم عن القلب وعن استعداده و ت أ ه ب ه وتهيئه ل أ ن يتقبل الذكرى و أ ن يجعلها ف ك ر ة و أ ن يجني ث م ا ر ة ا ل ف ك ر ة بعمل صالح وفعل و إ ق د ا م طيب ما هي مفسدات القلب هذا المبحث في المدارب عندي ب ا ل ن س ب ة لي من أ ج ل المباحث ا ل م و ج و د ة التي قل أ ن تجدها في م ك ا ن مفسدات القلب خ م س ة مفسدات القلب كم خ م س ة ط ي بل ا ل ج م ل ة هي قبل ما نفصل فيها ك ث ر ة ا ل خ ل ط ة وركوب بحر التمني والتعلق بغير الله وفضول الطعام وفضول المنام ذلك كم خ م س ة دي اسمها مفسدات القلب القلب يفسد لا يعي بعد ذلك يقال له الكلام فلا ي ت أ ث ر به و إ ذ ا كان القلب مريض بمنزل أ ح س ن من القلب الميت يتذكر في الحال ولكن إ ذ ا قام من مجلس الذكرى نسي الذكرى وراء ظهره وهذا ح ا ل كثيرين ولا كيف لما ي ك و ن ف ي أ س ن ا د ل ج يكون, يكون ماله منفعل ومهتم ويقول تاني أ ن ا الموضوع ده خلاص لازم أنا أ ن ا أ ح د ف ي ه يخمموا كي ز و ل و يكون تايه كدا يطلع من ا ل ج ا م ع ة ده يلاقوه اصحابه ج م ع الدكان و ي ت ك ل م ينسدك كله كويس يجيب فيش شارع الزلط بس مش مهنا يصدر الزلط ده كويس ي ج و ب كم بيت ماشي وكم بيت جاي وبيترك بلاه في أ م ج ا د وبيترك بلاه في ر ق ش ة يجولوا ببصره وفكره ينسدك كله د ا قلب مريض لكنه حي وليس ب ش ن و ب بميت ولكن القلب الحي الذكرى تدوم معه لذلك ابن القيم ذكر لطيفا من اللطائف فقال قصر ا ل أ م ل إ ذ ا داوم عليه العبد قام شاهد من شواهد اليقين بقلبه اي بقلبه دقائم على ش ن و ب على اليقين يريه فناء الدنيا وبقاء ا ل آ خ ر ة ر أ ي العين فلا يؤثر على آخرة د ن ي اخره صحة المصح هل قامت بقلوبنا شواهد لليقين يا أيها هل لليقين إ و شواهد ة ا لليقين ل جدا معين ن دنيا م والقيامة قامت يكلموا زي أي حي ع ه ه ا في م ح ل ه يحس بها ويشعر بها ويدركها طيب لكن ابن القيم بها بها ابن لكن قبل أ ن يتحدث عن المفسدات الخمس تحدث في مبحث لطيف عن أ ه م ي ة م ع ر ف ة المفسدات الخمس وعن أ ه م ي ة ح ي ا ة القلوب قال رحمه الله اعلم أن القلب يسير إلى الله عز وجل والدار الآخرة عز إلى وجل أن يسير تعطريه في الطريق في قلبك افات النفس وافات العمل افات ن ف س عن ش م ن العجب الغرور التعالي آ ف ا ت النفس و آ ف ا ت العمل الرياء ا ل س م ع ة حب الثناء المنصب الجاه آ ف ا ت تخطر عليه صفاء قلبه مع الله وذلك كائن وحاصل عياذا بالله ف إ ذ ا قال إذا وفي القلب وفي الطريق طريق قلبك للقلب سراق يقطعون عليه الطريق ويسرقونه وما الذي يسرق من القلب أ ه م شيء غالي في القلب شنو ا ل إ ي م ا ن تسرقه اللصوص إ م ا من شياطين ا ل إ ن س أ ص د ق ا ء السوء و إ م ا من شياطين الجن طيب هذه ا ل خ م س ة تطفئ نور القلب في هذا الطريق فيسير القلب, فيسير القلب الى الله متخبطا في مع هذه ا ل آ ف ا ت فيقع فيها أ م ا إ ذ ا قوي نور القلب وسار ا ل إ ن س ا ن في طريقه إ ل ى الله كلما مرت عليه ش ب ه أ و ا ع ت ر ض ه ش ه و ة بدد نور القلب هذه الشهوات و الشبهات فيصل إ ل ى الله سليما معافى يصل إ ل ى الله يصل عمله يصدق و كل وكلا العمل يقبل الله طوالما فهو ل ا ل ن ا س ولا ا ل ا ر ي ا ء ولا كذا ل أ ن ه في ا ل ناس بيعملوا العمل الصالح رياء و ص م ع ه في ناس ده يعمل عمل صالح المخلص ده فاي محد ي ع م ل و وفي واحد يقولك ل إ ل ا الدين انا و إ ل ا عن طريق أ ن ا أ ن ت مخلص لله ولا لنفسك ده مالي الله ده لنفسك انت ولا عمل لنفسك ده مشي لقدام ف أ م ا الزبد فيذهب ي ف ا ء ما كان لله يتصل وما كان لغير الله ينفصل ما يمشي لقدام انت عرف ت إ م ا م مالك رحمه الله لمن ا ج يكتب ا ل م و ط ع بتاعه إ خ و ا ن ن ا ا ل م و ط ع إ م ا م مالك الواحد ده طلع إ خ و ا ن ن ا ا ل م و ط ع ذاته اسم ه شنو ا ل م و ط ع ده يعني الاسم لم ن ش ن و يعني أه؟ وطاه للناس أ ي مهده ا لهم التوطئه يقول لك توطئه شيء م و ط ع الموطئون شنو أ ك ن ا ف يعني الأشل الخاضع فهو خضع الكتاب و يسروا لما كتب ا ل م و ط ع قالوا ل إ م ا م مالك كتب كثير من الناس م و ط ع ا ت كم زر كتب م و ط ع ع اعرف ماذا قال ا ل إ م ا م مالك قال ما كان لله يبقى ا ل م و ط ع اذا كتب لوجه الله يقنب والمفتن الكتب لجلال ل ت ا ن ي الناس م ق و ما في ز يستفيد منه هل إ خ و ا ن ن الاعمال في اخلاص لله هل ا ل أ ع م ا ل ن ا ب ع ة من ا ل د و ا خ ب كثير من الناس يعبد ذاته لا يعبد ربهم شوف أ ي زر يقول لك أ ن انا أ سويت انا ما س و لي أ ن ا ما احترموني أ ن ا أ ه ا ن و ن ي أ ن ا س و لي ده التف حول ذاته وعبد نفسه و ذ ي ع ب ا د ة الذات ما مشى الشيوخ وما مشى اتمرغ في ا ل أ و ث ا ن لكنه عبد نفسه وهذا إ ش ك ا ل من ا ل إ ش ك ا ل ا ت وحنجي نعرف حساس في س ل ه القلب فالقلب يسير إ ل ى الله عشان يعمل العمل ويكون حاضر في إ خ و ا ن ن ا أ ه م شيء حضور القلب عند فعل الصالحات حتى ت ب س م و كفوت يا اخيك شنو ص د ق ة لما تتبسم يحصل شنو تتبسم و أ ن ت مستشعر أ ن ه ا شنو ص د ق ة استحضار القلب في كل عمل ت ق و ي ة ل ل ن ي ة و إ ي ص ا ل للعمل إ ل ى الله خ ا ل ص ة وهذا يحتاج إ ل ى تجريد فابن القيم رحمه الله ل م ا تكلم عن هذه المساله أ ل ة قال القلب ج م ت ه وقوته ونوره بحياته والقلب يستمد حياته من الله مددا تستمد ا ل ح ي ا ة على القلب من الله والحيه ا ب ج ب ش ن النور و ا ل ق و ة والعزم والسير جاب ق ا ش ش ن و جاب كلام عجيب قال القلوب ا ل ح ي ة شكرا والله إ خ و ا ن ن ا كان مهم جدا القلوب ا ل ح ي ة تشعر ب ا ل س ع ا د ة ا ل غ ا م ر ة و ا ل ط م أ ن ي ن ة ا ل ك ا م ل ة و ا ل ح ي ا ة ا ل ت ا م ة في الدنيا فلا لذه ة ولا نعيم ولا ابتهاج ولا كمال إ ل ا ب م ع ر ف ة الله و محبته كف كلام قال القلوب ا ل ح ي ة لذتها ب م ح ب ة الله و طمانينتها بذكر الله و شوقها للقاء الله شوف المعاني دي كويس وهذه جنتهم في الدنيا قال المؤمن جنته في الدنيا معرفته بالله و محبته له و شوقه إ ل ي ه و طمانينته بذكره والفرح بطاعته سبحانه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير مما يجمعون جام جام عجيب. قال ابن ت ي م ي ة كان يقول شوف يقول ان في الدنيا ج ن ة وهذا كلام العارفين الذين صحت قلوبهم وكان فيها ح ي ا ة قال ابن ت ي م ي ة شوف الكلام بكيف رحمه الله إ ن في الدنيا ج ن ة من لم يدخلها ل م يدخل ج ن ة ا ل آ خ ر ة ق ا ل و م ا هي قال ج ن ة ا ل أ ن س بالله و م ع ر ف ة الله والشوق إ ل ي ه وكان يقول إ ن ه لتمر بالقلب ل ح ظ ة ي ح ت ز فيها طربا بانسه بالله ف أ ق و ل لو أ ن أ ه ل ا ل ج ن ة في مثل ما أ ن ا من النعيم إ ن ه م لفي طيب عيش شو ذكر ذا كيف؟ قال مرات قلب يكون مع ربنا في صفاء شديد قلب يهتز ترب بالله فرح بالله و بانس بالله قلب يكون سعيد ل أ ن ه مع الله يشعر انه هو ب ح ب الله وقريب من ربنا ا ل إ ح س ا س الغامر هذه تعطيه س ع ا د ة يقول ناس ا ل ج ن ة لو زيه حظهم إ ن ه لتمر بالقلب لحظات يهتز فيها طربا ب أ ن س ه بالله أ ق و ل فيها لو أ ن أ ه ل ا ل ج ن ة في مثل ما انا من النعيم إ ن ه م لفي طيب عيش قال مساكين أ ه ل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب م اطيب فيها قالوا وما أ ما فيها قال م ح ب ة الله و ا ل أ ن س به والشوق إ ل ى لقائه و ا ل إ ق ب ا ل عليه و ا ل إ ع ر ا ض عما سواه جنة جنة ولا ما جنة جنه ولا ما جنه والله يا اخوان هذا كلام كلام راقي وكلام رفيع القلب ليشهد هذه المعاني لا يشهد هذه المعاني إ ل ا بعد أ ن يسلم القلب من, شنو من المفسدات و إ ل ا فالمفسدات ماذا تفعل القلب تقتله وشنو وتميته ابن تيميه رحمه الله كان في السجن دخل السجن ب ع د ي ن قام في السجن سنتين لحدا ما جوا السجن ابن ت ي م ي ة ادخل السجن في رجب سنه ة 726 ج ر ي ة ا ل س ب ج ن ا ز ت ه من ا ل س ج ن سنة 7 ي ن ه ج ر ي ة وقال التبريز الحنفي في رثاء ابن ت ي م ي ة طبعا ابن تيميه اليوم المات في ه د ه قام من الصباح اغتسل و ت و ض ا ما فارغ المصحف لحد ي و مات مع انو الايام ا ل غ ي ر ة كان يدرس الناس في السجن ومرات ي أ ل ف في السجن يستمر في التأليف حتى صادروا منه المدواه و ا ل م ح ب ر ة ف أ ل ف على جدران السجن بالفحم عنده ع ي ن في راسه خائف يموت والعين عندما يعرف ه الناس يقوم يجيب ويكتب في الفحم ويكتب في السجن ابن ك ث ي ر صاحب التفسير من تلاميذه وحضر ج ن ا س ت ه حكى في كتاب الكثير ب د ا و ا ل ن ه ا ي ة قال لما دفن تقيا ل د ي ن ابن ت ي م ي ة أ س ر ع ن ا من المقابر إ ل ى السجن نحمل الدفاتر و ا ل أ ق ل ا م ومن جدران السجن ن ن ق ذ العلوم قبل أ ن تمحى فلما انقر ا ل ق ر آ ن ختمه مرتين في الختمه ا ل ث ا ل ث ة كان في الجزء السابع والعشرين في ص و ر ة القمر فخرجت روحه عند قوله إ ن المتقين في جنات ونهر فقام التبريد الحنفي رساه غار ا ل إ ل ه عليه من أ غ ي ا ر ه فزواه عنهم والمحب غيور فخلى به يتلو عليه كلامه وله الحبيب مؤانس وسمير حتى إ ذ ا اشتد التشوق زفه زف العروس وزيلها مجرور ولقد سرى فوق الرقاب سريره فعجبت كيف الراسيات تسير ما كنت اعلم قبل يوم وفاته ان البحات الزاخرات تغور فابن تيميه ده هو جوا السجن كان بيقول لست مسجونا المسجون من سجنه هواه والمحبوس من حبس عن مولاه وهذا معنى مهم جدا في حياه القلب لست مسجونا المسجون من سجنه هواه والمحبوس من حبس عن مولاه في ناس كتار حائمين ممكن يكون راكب كامري ومكيفه لكن مسجود سجن تجيف مسجود بالهموم مسجود بالديون مسجود بالمعاصي مسجود بجفاء ع ل ا ق ة وانقطاع ص ل ة بينه وبين ربه ما سجد لله سجده و إ ذ ا سجد لله سجده سجد وباله مشغول وما دمع لله دمعه ذكر الله خاليا ففاضت عيناه فما وجد بالله أ ن س ى وما وجد من الله ق ر ب ة أ و إ ل ى الله ق ر ب ة أ ل ي س هذا مسجون مسجون ولا ما مسجون حتى ولو تنفس الهواء الطلق ف إ ن ه مسجون حتى لو قعد على ضفاف النيل مقابلين البحر والجو ا ل س م ع الرومان س د ا ومعاه واحد أ و و ا ح د ة برضه مسجون وكان معاه و ا ح د ة بكون مسجون سجن تجديد ا مباشرةً ت المفسد ا ل أ و ل ك ث ر ة ا ل خ ل ط ة ا ل خ ل ط ة م خ ا ل ط ة الناس تفسد القلب ا ل م ن ا س ب ة ل أ ن ك إ م ا أ ن تتعلق ببعضهم و إ م ا أ ن تراهم على م ك ر ه م و إ م ا أ ن تسمع م ك ر ه م فلذلك م خ ا ل ط ة الناس مفسد للقلب كيف يقول ابن القيم أ ن ف ا س البشر ك أ ن ه ا دخان وهل سود قلوب بني آ د م الا, إلا دخان و انفاس البشر هذا كلامه يعني الناس لما يتورسوا قاعدين معك مسويك الله يعني ما مشكلة يمكن يكون ما لكن النفس دي لا يعني يتنفس يوجد النفس فيما شاء مشكلة لبانه بتاعنا القلب طيب ا ل ع ل ا ق ة مع الاخوان أ ن ت ت ك و ن ع ن د ك من ج م م و ع ة أ ص ح ا ب ك إ م ا أ ن تكون في الله و إ م ا أ ن تكون في غير الله يوم يعدو غ ا ل م على ي د ه يقول يا ليتني تختم ع ر س و ل سبيلا يا ويلاتني لم أ ت خ ذ فلان ا خليلا لقد أ ض ل ن ي عن الذكر بعد ذي جاء لي وكان الشيطان ا ل إ ن س ا ن خ ذ و ل ا ي ن ب غ ي أ ن تعلم شيء أ ي ع ل ا ق ة بين اثنين في دنيا على غير كتاب الله و ز ن ة رسوله وعلى غير الدين تنقلب يوم ا ل ق ي ا م ة ع د ا و ة ا ل أ خ ل ا ء يومئذ بعضهم ل ب ع ض عدو إ ل ا المتقين هذه عداوات كلها فكذا قال لهم إ ب ر ا ه ي م عليه السلام إ ن م ا اتخذتم من دون الله أ و ث ا ن ا م و د ة بينكم في ا ل ح ي ا ة الدنيا ويوم ا ل ق ي ا م ة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم ب ع ض ف إ ي ا ك ما ع ل ا ق ة ليست في ا ل ل ه احذر و إ ل ا من تريد أ ن ت تريد البشر او تريد الله اي ادي ق ا ع د ة م ن انا وخذ اسمع القاعده سر إ ل ى الله وكل من أ ر ا د أ ن يعيقك عن الله ف ا ز ح جانبا عن طريقك واجعله خلف خلف ظهرك ولا تلتفت إ ل ي ه أ ب د ا خذ هذا مني يعني لا تسمح ل أ ح د أ ن يقطعك عن الله من البشر وهذا خطر جدا يا إ خ و اخوان ن أنا、أكلمك. أنت هناك اثناء أشوف أكلمك أو أو تعرف في الله ولا ما في الله؟ في الله ولا ما في العلاقة الله لا الله الله لا لا الله لا رجل تستمر تستمر م ت إذا ي في المتآخين في ن ف الله ظاهر الله إذا ا ر ت غ ا كان في أجندة غير أجندة الكتاب والسنة كان في أجندة خفية. بيخلي الناس ه هذا وذلك أجندة أجندة أجندة في في غير خفية يجعل يمشون حديث أسمع يا كلكم عندكم أسمعوا إخواني أنتم كلكم أ ص ح ا ب زملاء في العمل جيران علاقات صداقات حتى في الجامع قال صلى الله عليه وسلم مات آ خ ا رجلان في الله وافترقا إ ل ا بسبب ذنب أ ص ا ب ه أ ح د ه م ا أ و كلاهما هذه ق ا ع د ة م ه م ة جدا في ا ل خ ل ط ة ثم قال ابن القيم في غير المدارك لكن في كتابه الفوائد قال وقد تكون ا ل ع ل ا ق ة في الله م ن ش ا ه من ا ل أ و ل قال ل انا دار أ خ ي ك في الله د ل ي ت أ خ ي ر ن ا في الله لا رحل لا جيران لا شغل لا دكان لا اجارات ما في أ ي منافع بس في الله قال وهذه ا ل ع ل ا ق ة التي في الله بالرغم من أ ن ه ا في الله غير أ ن ه ا لا تخلو من ث ل ا ث محاذر ي ع ل ا ق ة في الله وفي الجامع ما تعرف إ ل ا في الجامع وفي الله أ ر ح ل م ح ا ض ر ة أ ا ل ل في درس أ ا ل ل في عمل خير ب ع د لا تخلو من ث ل ا ث آ ف ا ت الافه ا ل أ و ل ى أ ن تتخذ ع ا د ة تقطعك عن الله بكبر عداء في موده شديده بينكم ا ت لانكم ت يتم بعض طوال ي الموده ه ذ ما حتى تفصل اللي الله ي ت ف و ق واللي ن ت ي ج ة الاحتكاك ببعض ي ت ف و ق ما حتى تؤيد الفواصل داخل قلبك والله يا اخوان هذا كلام خطير جدا لذلك قال مع أ ن ه ا في الله قد لا تخلو من شنو من ثلاثة المحذور ا ل أ و ل أ ن تتخذ ع ا د ة ط و ق ك عن محبوبك ا ل أ ع ظ م ف ي ن ش أ نوع من أ ن و ا ع التعلق و آ ف ة ذلك أ ن ك إ ذ ا لم تره اليوم تشعر أ ن يومك ناقص و أ ن ك قلق جدا يوم كامل ما لقيته في, في هنائي يا أخي الذي إياه طواله صوته كامل ما ما معك أسمع حاجة لا لا لا هذا الشغل لأنه شغلك تشعر أنه جزء من نصيب قلبك كان ينبغي أ ن يكون مع الله دي ا ل آ ف ة ا ل أ و ل ى ا ل آ ف ة ا ل ث ا ن ي ة مع أ ن ه ا في الله لا تخلو من فضول كلام وضحك كيف ما لما ي ج ن ب و ا مع بعض معهم يتلاقوا في الجامع ة لكن بيقلبوا ي أ خ ذ و ا ل و ق ف ة ط و ي ل ة يتكلموا عن كده ويضحكوا ويحكوا لكات وكلام زي ده مع انها في الله كويس وسبحان الله لقي سفيان الثور بن المبارك الفضيل معيار فتذاكرا في ا ل آ خ ر ة قعدت و ا مجيب ذكر ق ع د تكلم عن ا ل آ خ ر ة حتى ب ك ي ا فقال الفضيل سفيان أ ت ر ى هذا المجلس خير قال عسى أ ن يكون خيرا ولكنني أ خ ش ى أ ن يكون علينا يوم ا ل ق ي ا م ة و ب ا ل قال و أ ن ي ابال فيه قال أ و ل م تكس إ ل ي وتزين كلامك لي و أ ج ل س إ ل ي ك و أ ز ي ن كلامي لك و د ي ر ا ل ا ف ا ل ث ا ل ث ة أ ن فيها ضرب من ضروب التزين ي التزين ي إ ن ت ل خ ر زول في الله سوف تحرص أ ن لا يرى منك شنو الوجه ا ل آ خ ر ما انت عندك عيوب بتحرص انه ما يشوف عيوبك لكن يا اخوان انا أ ا ل أ خ و ة بين الناس والعلاقات الحمد لله قريت فيها كثير ب إ م ك ا ن ي أن أ ؤ ل ف وجلد في م س أ ل ة العلاقات ت دي、التزيب. انت عارف ربنا أ ح ي ا ن ا يفيدك تكون م ع ذ و ل ربنا يكشف لك ي عيوبه لو مشيت لهم عيوبه ا جدام و ل ب غ ت س من ا ل ل ر بيشف ب ليك ي ع و في نوع بيكون عنده عيوب إنت, انت عشان ك د ه ما ت أ س ى أ ي ع ل ا ق ة بدت و م ن ق ط ع ت لسبب شرعي ما ت أ س ى ل ي ه ا خدت و ر د ظهركم و شي ما ت أ س ى الا زول علاقتك معه في الدين وانقطع منك ل أ ن ك ع ص ي ت الله ع ص ي ت ا ل ل ي ش عصيته هو ما الفرق بين تعصيه وتعصي الله ممكن زول ادفعك ل أ ن ك عصيته يقولك أ ف ع ص ي ت أ م ر ي يا اخي انت الله ما عصي امرك يا اخي شو كويس ياخي ف نوع من الناس لو عصيت الله لا يتكلم معك لكن ي ك ا عصيت أ م ر ه يمكن يخلفه دخل لي هذا فلذلك أ ق و ل في هذه الجزئيه شنو؟ الخلطه ة طيب ا إخوانا ل خ ل ط ة دي هل على ا ل إ ط ل ا ع ازور ي ج ن ي في بيتك في الباب يعني ولا كيف بتركب مواصلات بتمشي في الشارع بتمشي المكتب ياخي أ ي ق و ل ل ك عشان تعمل ح ا ج ة كويس يقول ل ك تعال الناس ل ل ي بتفارقهم كيف يتعب بتفارق الناس بتفارقك ما ب ت ف ر ق ي ه لا ب ت ع البقاله تشتري لا بتعمل ا ل خ ل ط ة ا ل ص ح ي ح ة و ا ل ق ا ع د ة ا ل م ه م ة في ذلك أ ن تخالط الناس و أ ن تصبر على أ ذ ا ه م و أ ن لا تعتزلهم ولكن إ ي ا ك و إ ي ا ك أ ن ترضى بمنكر أن او أ ن توافقهم على منكر خليك معهم افضل ا ل خ ل ط ة ما كان في الجمع و الجماعات كلها فيها بشر ما ب ج و ن ناس بيجون لكن ده كويس ده ده خير ده في الجمع ة و الجماعات و و و مجالس العلم و الجنائز إ خ و ا ن ي في زول دوشه شيعيه ن ا ز ر ه دي ك و ي س ة دي تجمعات ك و ي س ة ثم بعد ذلك المجالس التي لا يعصى الله فيها واهم شيء ف ا ل خ ل ط ة قال لك ابن القيم قال لك كلام جميل قال إ ذ ا كنت مع البشر ف ع ص ا الله فسل قلبك كما تسلى الشعر من العجين كن جالسا معهم بجسدك وكن مع الله سابحا في الملكوت بقلبك قاعدين يعصو الله ا ما غرزه كالعدو ما ترضى وخليك بجسمك هم يقولوا فيش لما تكون فاهم ح ا ج ة وتكون بتسبح الله وبتذكر الله وقلبك مع ربنا ده المفسد سلوك ا ل أ و ل المفسد الثاني ركوب بحر التمني أخو بحر ا ل ت م ن يعني ش ا ل إ ن س ا ن كل شيء من الصالحات يريد أ ن يتمنى لنقبع الصالحات من و ي ب د أ يسرح بخياله الخصم وبافاقه الواسعه ة الجزادة بتاع السمنة وفي وقال وأشتري زي أبيع ناس عشرين وأبيع أزوج أحسن بتاع جدا والبقرة البقرة فلان بقرة خدت تلت أزوج وأجيب وأمشأ و ي ك ب ر وضح له كذا في السمايه ويقبل قال اقول له ولد عبد الكبد ق ر و ق ا هنا يقول لك أ ما ش ي ل ح ج ق ر و ش ه ا ع د ة أ م ش ي ا ل ح ج وأسوي و أ قال ف ب ي ت و أ م ش ي ا ل م ولازم يوم سمى د ي أي ن ة و الحج السوق عبد كريلاند ق و ل س ة الجائعة م ر و الكوب ح ر التمني مارو ا ن ت قال لك تجار الجلود في ا ل ض ح ي ة ما قاعد يمشي الحج ل أ ن ه أ ي ا م الحج في شنو قال لي يا ل ترى ا ن و قال له والله ق ر ي ب ة ما بيجي إ ل ا أ ي ا م ا ل ض ح ي ة قال له الحج ا م ف ر و ض ايه في أ ي ا م تاتي قال له لك. حج بس بيجي ايام ا ل ض ح ي ة قال و ا نحن مع ا ل جلودي ب ن ل م ن و فيها و ب ن ص و ق ياخذ شنو ذا ياخذ كويس فدا اركوب بحر ا ل ت م ن ي ثم قال لك ي ابن القيم بعض الناس أ م ا ن ي ه م حتى في بعض الناس أ م ا ن ي ه م خيالات أ ع ج س و أ س و ق كده وبعض الناس أ م ا ن ي ه م إ ي م ا ن وعلم يقول لك أ ت م ن ى العلم أ ت م ن ى كده أ ت م ن ى كده طيب ده المفسده المفسد الثالث مفسد القلب التعلق م ف س د الثالث القلب بغير الله وهذا أ ع ظ م ه ا و أ ك ب ر ه ا و وأك أ ش د ه ا أ ذ ن للقلب ابن القيم عنده ق ا ع د ة أ ع ظ م الناس خذلانا من تعلق بغير الله ل أ ن ه تعلقك بالله فوت مصالح قلبك ومنافعه مع الله ف أ ن ت الذي تضررته وقال لك إ ذ ا أ ر ا د الله أ ن يعذب عبدا شوف و الكلام ذا عجيب كيف إ ذ ا أ ر ا د الله أ ن يعذب عبدا ابتلاه بغير محبته هو ب م ح ب ة غيره شوف و الكلام ن ا كيف شيء عجيب المفسد الرابع من المفسدات م ف س د ا ت القلب فضول الطعام إ خ و ا ن ن ا ف ض و ل الفضول ده شنو <تصفيق> الزائد الطعام مش الطعام ذو ما ياكل فضول الطعام الزائد على الطعام الشرعي الواجب الحد الشرعي هذا يفسد القلب كيف الطعام فضوله نوعان ا ل أ و ل محرم في عينه وذاته والثاني محرم بحده والمحرم لعينه قسمان محرم لحق الله ا ل م ي ت ة ما حق ز و ر م ي ت ة سيدنا جميع مننا رماه في الشارع ده بيجوز تاكله خنزير اشتريته ب ح ر م ا ل ت بيجوز تاكله ده مفشل شنو للقلب لحم السباع كل ا ل ذي ن ا ب م من ش ل و من السباع وكل ا ل ذي مخلب من ش ل و ست بنات ب ح ق ك ده, ده. بيجوز تاكله ف إ ذ ا أ ك ل ت ه ما الذي يحصل أ ص د ق حراما و إ م ا أ ن يكون المحرم لعينه محرم لعينه لحق الناس كمال مغصوب أ و منهوب أ و مسروق سرت ق ابو رزول حرام ولا محرم أ ك ل ت بيها وشتريت باصطه لقيت ع ت و د بتعزول حي ا عرف ا ع ت و د دخلت البيت و ض ب ح ت و أ ك ل ت ه ض ب ح ت عديد حرام ده ولا محرم حرام فيلا حمود ه حرام هذا حرام مشدو لعيني اما الحرام لحده هو ما كان حلالا في أ ص ل ه وعينه مشيت السوق اشتريت خروف جبت الخروف ده خطيته ب ج ر و ش ك و ا ل ج ر و ش حلال الخروف ده قعدت تاكلو كله ب ل ه ت ت حرام ولا محرم اشتريت حرام ولا محرم ياخي ا ك ل ه في اسبوع لا ت أ ك ل ه فيه بلاء لقيت الجيران لقيت الناس ب ر ا ه ء بس قاعد في الخروف ده ياكل فيه هذا بشنو طيب خ ط و ر ة ا ل م س أ ل ة ب ي ن قال لك من أ ك ل ك ث ي ر ة شرب ك ث ي ر ة ونام ك ث ي ر ة وخسر كثيره ة بخلاصة شنو؟ خلاصة أحكي لكم نكتة أورد أحكي واكله المؤمنين في اليوم وجبتان المؤمن ب ي أ ك ل في يوم شنو وجبتين قالوا له ومن اكل ثلاث وجبات قال قولوا لاهله ابنوا له معلفه ما عنده شغله معناها ناس أ ه ل و ا ي ع م ل و ه معلف ي ع ل ق و له طوال الزول بتاع دائري يعلقوا له、علو. تعرفوا ا ل ع ل و ق ه ي ع ل ق و له قال ما معقولي اني تاكل ثلاث وجبات、قال. ل أ ن يوسف عليه السلام وهو أ م ي ن ا ل خ ز ا ن ة على مصر نبي كان ي أ ك ل في اليوم أ ك ل ه واحده فقط في, في الظهر إلا أنا أنت من الظهر فلما س أ ل و ه قال إ ذ ا شبعت نسيت ا ل أ ك ب ا د الجائعه ل أ ن ه في محل بتاع س ل ط ة كان شبع ينسى الناس الجعانين ودي م ش ك ل ة إ خ و ا ن ا زور يكون حاكم يشبع لو قال للناس جعانين يقول ماله الجوع ي ا شويه لكي تعرف أ ن الجوع دا حار كيف صح ولا ما صح طيب دم من م ف س ن ا شنو مفسره القلب ق ا ل طبعا حكت لكم يا اخوانا في تلبسي ب ل ي س إ ن ه ابن ي ر ي ب اورد الملقين برضو ا ل آ ن يحيى بن ذ ك ر ي ا راعى ابليس عليه ق ل ا د ة ا ل قال ل د ة خرزة فيها خرز وفيها ف كبيرة ا خرز ق يحيى للشيطان ما هذه ا ل ق ل ا د ة قال م ص ا ئ د التي أ ص ي د بها بني آ د م قال ولكن فيها خرزه ك ب ي ر ة قال هذه أ ك ب ر م ص د ر قال وما هي قال الشيوع ا ل ب ط ن أ ك ب ر مصدري لان يا اخوان الجول بجيء عدي قل من حرم ز ي ن ة الله التي أ خ ر ج العباده والطيبات من الرزق يقول ياكل مال الدنيا تتكاشف ان نشبع أ ن نتمتع بقروشه يقوم ي أ ك ل أ ك ث ر من اللازم قال ف إ ذ ا أ ك ل ثقلت ر أ س ه ونام عن ا ل ص ل ا ة ا ل م ك ت و ب ة قام يحيى قال له لك علي يا إ ب ل ي س أ ل ا أ م ل أ بطني بعد اليوم وقال له ابليس لك علي الا انصح مؤمنا ببني ن آ د م بعد اليوم فلذلك هذا المفسد القلب المفسد الخامس و ا ل أ خ ي ر ن خ ت م ن ز ل منزلة ج د ي د ة وهي م ن ز ل ة الاعتصام بالله الدرس القادم إن شاء الله كثرة النوم. النوم إن كثره ة النوم وإخواننا النوم د النوم ل ا ن مساكن النوم ننوم؟ نوم حلالا، لك كيفك؟ يقول ليس يأخذ هل على انفع النوم ما كان عند ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه يعني زول تعبان ينوم و أ ن ف ع النوم أ و ل الليل نصفه ا ل أ و ل وسدسه ا ل ا ل أ خ ي ر هكذا كان عليه الصلاه والسلام على الصلاة والسلام هديه و ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينوم سدسه الثلثه الأخير هذا الفجر ينوم ويصحى قال وهذه ثماني ساعات هذا أفضل النوم افضل ل ن و م أ النوم و أ ن ف ع ه للبدل ذا واحد في النوم اثنين يكرهون ولا يحرمون النوم بعد ص ل ا ة الفجر لان السلف يعتبرونه وقت غ ن ي م ة قال تعالى اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون الجهر من القول بالغدو والاصال الأصال مع غروب الشمس بعد العصر والغدو مع طلوع الشمس تسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل وقبل الغروب وقبل غروبها ه وقت غنيمه لكن لو كان ن ا م ط عن ا ل م ش ك ل ة انا ما ح ر م لكن م ق ر و ه م ت ن و م ل أ ن وقت غ ن ي م ة طيب وفائده شنو ليه قال لك زول ما ينوم يكون صاحي بعد ا ل فجر لحد النهار طوالي واصل ليه قال لك ل أ ن ه م ب د أ النهار ومفتاحه ده مفتاح النهار لما الشمس تطلع ط و ا ل وكي تطلع و الشمس ده لازم يكون نايمين ده مفتاح النهار وحصول الرزق وحلول ا ل ب ر ك ة ولذلك ب و ر ك ل أ م ت ي في شنو في بكورها طيب تاني شنو في النوم تاني كره النوم في أ و ل الليل حتى تذهب ف ح م ة العشاء النوم م م مع المغرب ت د بعد المغرب طوالي هذا ل أو مكروه وأسوأ النوم قبيل الفرائض تضيع لها يعني زوال يكون مساهلا ح ا ل ساعتين صباحا وبعدين ينوم وما يصل ل ل ف ج ر هذا النوم يفسد القلب الظهر ك و يكون صاحب الظهر ا ل س ا ع ة الثانيه الى الربا كل س ا ع ة و ا ح د ة ينوم و ا ح د ة ظهر و ا ل أ ز ا م ب ا ق ي بجن ل ن باقل ي نص ساعه اثنين اصحى قريب العصر ه ل نوم مفسد للقلب جدا ف ك ث ر ة النوم لا شك أ ن ه يفسد القلب لذلك نكون قد انتهينا من م ن ز ل ت ي التذكر و إ ن شاء الله نواصل درسنا القادم في منزله الاعتصام بارك الله فيكم والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته